الله يتوفى الارض حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى إن في ذلك لها لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يحقون قل لله الشباعة جميعا له ركو السماوات والأرض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 قل اللهم مفاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك بما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعهم ومثله معه لفتدوا به سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاط بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر خلناه نعمة ثم إذا خولناه نعمة فإذا مس الإنسان ضر بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قال الذين من قبلهم فما أغمى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء يصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين اولم يعلموا أن الله يبسق الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآآت لقوم ونطلقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأعيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العداد ثم لا ننصر